وَماَا لَككمُمْ لا سُقاتِلونَ فِي شَبيلِ اللهَّهِ وَالْمُسْتَبعثينَ مِنَ الرّجَالِ وَنِّشَ إِ وََالْوِلْدانانَّذينَ يَقولُون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 ايديكوم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلم ما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم فلم ما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه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 119. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا